يصلح لكم أ ع م ا ل ك م ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آ ل ه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ثم اما بعد لقد وصف الله تبارك وتعالى ا ل ج ن ة في كتابه الكريم وبين سبحانه وتعالى ما اعده لعباده المؤمنين كما قال سبحانه وتعالى فلا تعلم نفس ما أ خ ف ي لهم من ق ر ة اعين جزاء بما كانوا يعملون وجاء في الحديث القدسي قوله سبحانه وتعالى أ ع د د ت لعبادي الصالحين ما لا عين ر أ ت ولا أ ذ ن سمعت ولا خطر على قلب بشر هذه ا ل ج ن ة التي جعلها الله عز وجل دارا لعباده المتقين وجزاء لهم على استقامتهم وصلاحهم في هذه ا ل ح ي ا ة الدنيا هذه س ل ع ة الله تبارك وتعالى التي لا تنال ب أ ث م ا ن الدنيا كلها إ ن م ا ثمنها ومهرها العمل الصالح في هذه ا ل ح ي ا ة وتقوى الله تبارك وتعالى و ا ل ا س ت ق ا م ة على طاعته حتى يلقاه ا ل إ ن س ا ن وهو راض عنه طرق ك ث ي ر ة و أ س ب ا ب ش ر ع ي ة م ت ع د د ة توصل إ ل ى ج ن ة رب ا ل ب ر ي ة سبحانه وتعالى س أ س و ق لكم أ ح ب ت ي في هذه ا ل خ ط ب ة وفي هذه الدقائق ا ل ي س ي ر ة ج م ل ة من ا ل أ س ب ا ب ا ل ش ر ع ي ة ا ل م و ص ل ة إ ل ى ج ن ة رب ا ل ب ر ي ة سبحانه وتعالى أ و ل ى هذه ا ل أ س ب ا ب توحيد الله تبارك وتعالى التوحيد الذي هو حق الله على العبيد الذي من أ ج ل ه خلق الله السماوات و ا ل أ ر ض قال جل في علاه وما خلقت الجن والانس إ ل ا ليعبدون ما أ ر ي د منهم من رزق وما أ ر ي د أ ن يطعمون إ ن الله هو الرزاق ذو ا ل ق و ة المتين جاء في صحيح ا ل إ م ا م مسلم من قوله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام قال ما من عبد قال لا إله إ ل اله ا ل م الا الله ما من عبد ق ا ل إله إ ل الله ا ثم مات على ذلك إ ل ا دخل ا ل ج ن ة فهذا طريق عظيم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 وحرمت الحرام ولم أ ز د على ذلك شيئا أ ا د خ ل ا ل ج ن ة فقال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام نعم فقال هذا الرجل والله لا أ ز ي د على ذلك شيئا الله أ ك ب ر يا له من طريق سهل ميسر يا له من طريق مختصر يوصلك يا عبد الله إ ل ى أ ن تفوز ب ج ن ة عرضها السماوات و ا ل أ ر ض أ ع د ك للمتقين فمن زحزح عن النار و أ د خ ل ا ل ج ن ة فقد فاز وما ا ل ح ي ا ة الدنيا إ ل ا متاع الغرور تحل الحلال وتحرم الحرام وقال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام كما جاء في الصحيحين من حديث النعمان ا بن بشير رضي الله عنهما قال إ ن الحلال بين و إ ن الحرام بين وبينهما أ م و ر مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد ا س ت ب ر أ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام ومن ا ل أ س ب ا ب ا ل ش ر ع ي ة ا ل م و ص ل ة إ ل ى ج ن ة رب ا ل ب ر ي ة الجهاد في سبيل الله الجهاد ذ ر و ة سنام هذا الدين الجهاد ش ع ي ر ة ع ظ ي م ة ب ا ق ي ة إ ل ى أ ن يرث الله ا ل أ ر ض من عليها و إ ن شنع المشنعون و إ ن أ ر ج ف المرجفون و إ ن تكلم البطالون ليشوهوا هذه ا ل ش ع ي ر ة ا ل ع ظ ي م ة فجعلوها إ ر ه ا ب ا أ و جعلوها تطرفا إ ن هذا يعد من الافتراء على شرع الله تبارك وتعالى نبينا سيد ولد آ د م صلى الله عليه وسلم قضى حياته تحت ظل سيفه ورمحه قضى حياته مجاهدا في سبيل الله حتى توفي و أ ص ب ح ت ر ا ي ة التوحيد خ ف ا ق ة في مشارق ا ل أ ر ض ومغاربها جاء في سنن الترمذي بسند صحيح قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام من قاتل في سبيل الله من رجل مسلم فواق ن ا ق ة وجبت له ا ل ج ن ة فواق ن ا ق ة بقدر ما تحل ب ا ل ن ا ق ة وقت يسير لو قضاه ا ل إ ن س ا ن مجاهدا تحت ر ا ي ة و ا ض ح ة تحت ر ا ي ة و ا ض ح ة تحت إ م ا م بجهاد شرعي بشروطه و أ س ب ا ب ه التي بينها الله تبارك وتعالى في كتابه والنبي صلى الله عليه وسلم في سنته مخلصا مقبلا غير مدبر كان ذلك سببا له أ ن يفوز بجنات النعيم ومن ا ل أ س ب ا ب ا ل ش ر ع ي ة ا ل م و ص ل ة إ ل ى ج ن ة رب ا ل ب ر ي ة بر الوالدين بر الوالدين هذه ا ل ش ع ي ر ة ا ل ع ظ ي م ة التي قرنها الله عز وجل مع توحيده في كتابه الكريم قال الله تبارك الله وقضى ربك أ ي أ م ر ربك و أ و ج ب ربك وقضى ربك أ ل ا تعبدوا الا إ ي ا ه توحيد وبالوالدين إ ح س ا ن ا وقال سبحانه وتعالى في مواضع كثيره ة واعبدوا ل ل ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا فالأمر شيئا إحسانا به ب ا ل إ ح س ا ن للوالدين و إ ن كانا كافرين و إ ن كانا مجرمين و إ ن كانا فاسقين و إ ن كانا ضالين مبتدعين يجب عليك أ ي ه ا المسلم أ ن تبرهما و أ ن توصلهما و أ ن تحسن إ ل ي ه م ا كما قال رب ا ل ع ز ة والجلال ومن أ ص د ق من الله ق ي ل و إ ن جاهداك على أ ن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا قال عليه الصلاة والسلام كما روى ذلك الترمذي راغم راغم عليه ذلك حديث صحيح وهو روى أنفو أنفو رغم أ ن ف كررها ثلاثا قيل يا رسول الله من هو يا رسول الله قال من أ د ر ك أ ب و ي ه عند الكبر أ ح د ه م ا أ و كلاهما فلم يدخل ا ل ج ن ة أ ي والله رغم أ ن ف ه دس أ ن ف ه في الطين والتراب والثرى إ ذ ل ا ل ا له وتحقيرا له لهذه ا ل خ س ا ر ة ا ل ف ا د ح ة ولهذه ا ل م ص ي ب ة العظمى و ا ل ر ز ي ة الكبرى أ ن يدرك ا ل إ ن س ا ن والديه أ ح د ه م ا أ و كليهما ثم لا يفوز بجنات النعيم ولذلك الحسن البصري رحمه الله عندما توفيت والدته بكى بكاء مرا ّ وحزن حزنا طويلا فعوتب من قبل بعض أ ح ب ا ب ه وقيل له مثلك يا أ ب ا سعيد يصبر ويحتسب قال والله لا أ ب ك ي جزعا ولا تسخطا على قضاء الله عز وجل ف أ ع ل م أ ن ن ه ا ي ة كل حي الموت فالجميع سيموت ويبقى الحي الذي لا يموت ولكنني أ ب ك ي أ ن بحياه والدتي كان لي باب مفتوح إ ل ى ا ل ج ن ة وبوفاتها أ غ ل ق هذا الباب وانقطع هذا الطريق الذي يوصل ا ل إ ن س ا ن إ ل ى جنات رب العالمين ومن ا ل أ س ب ا ب ا ل ش ر ع ي ة ا ل م و ص ل ة إ ل ى ج ن ة رب ا ل ب ر ي ة إ ح ص ا ء وحفظ وتدبر أ س م ا ء الله الحسنى قال الله تبارك الله ولله ا ل أ س م ا ء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أ س م ا ئ ه جاء في صحيح ا ل إ م ا م البخاري من قوله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام إ ن لله ت س ع ة وتسعين اسما م ئ ة إ ل ا و ا ح د ة من احصاها دخل ا ل ج ن ة ومعنى إ ح ص ا ئ ه ا أ ن يحفظها ا ل إ ن س ا ن و أ ن يدعو الله بها و أ ن يعمل بمدلولها فهي أ س م ا ء ع ظ ي م ة وليس ا ل أ م ر كما يظن بعض المسلمين أ ن أ س م ا ء الله م ح د و د ة بتسعه وتسعين اسما ء ف إ ن أ س م ا ء الله لا يحدها حد ولا تنتهي إ ل ى غ ا ي ة بل إ ن من أ س م ا ئ ه ت س ع ة وتسعين اسما ء كما قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام في ذلك الدعاء العظيم أ س أ ل ك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أ و أ ن ز ل ت ه في كتابك أ و علمته أ ح د ا من خلقك أ و ا س ت أ ث ر ت به في علم الغيب عندك وما ا س ت أ ث ر الله به في علم الغيب عنده لا يمكن أ ن يحصيه ا ل إ ن س ا ن كذلك من ا ل أ س ب ا ب ا ل م و ص ل ة إ ل ى ج ن ة رب ا ل أ ر ب ا ب ك ف ا ل ة اليتيم جاء في صحيح ا ل إ م ا م مسلم من قوله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ ن ا وكافل اليتيم في ا ل ج ن ة هكذا وقال ب أ ص ب ع ي ه ا ل س ب ا ب ة والوسطى هنيئا لمن كفل يتيما هنيئا لمن قام على ش أ ن هذا اليتيم ابتغاء ل ل أ ج ر و ا ل م ث و ب ة من الله تبارك وتعالى ف إ ن ه طريق يوصل ا ل إ ن س ا ن إ ل ى جنات النعيم بل يوصله إ ل ى م ص ا ح ب ة الحبيب صلى الله عليه وسلم في الفردوس ا ل أ ع ل ى كذلك من ا ل أ س ب ا ب ا ل ش ر ع ي ة ا ل م و ص ل ة إ ل ى ج ن ة رب ا ل ب ر ي ة سبب عظيم أ ل ا وهو حفظ اللسان والفرج أ ن ي ط أ ا ل إ ن س ا ن بهما ما حرم عليه رب العالمين يقول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام كما في صحيح ا ل إ م ا م البخاري قال من يضمن لي من يضمن لي ما بين لحيه ي أ ي لسانه وما بين رجليه أ ي فرجه أ ض م ن له ا ل ج ن ة يقول هذا الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى إ ن ه إ ل ا وحي يوحى ب أ ب ي هو أ م ي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام فدونك أ ي ه ا المسلم دونك هذا الطريق المختصر السهل المذلل ل أ ن تفوز ب ج ن ة عرضها السماوات و ا ل أ ر ض أ ن تحفظ لسانك من أ ن يقع في آ ف ا ت اللسان من غ ي ب ة و ن م ي م ة وكذب و س خ ر ي ة وغيرها و أ ن تحفظ فرجك أ ن ت ط أ ما حرم الله تبارك وتعالى كما قال الله عز وجل إ ل ا على أ ز و ا ج ه م أ و ما ملكت أ ي م ا ن ه م ف إ ن ه م غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك ف أ و ل ئ ك هم العادون أ ق و ل ما تسمعون والحمد لله رب العالمين الحمد لله وكفى وصلاة وسلام على رسوله وعبده الذي اصطفى ثم أما بعد ومن الأسباب الشرعية الموصلة البرية الوضوء لله على رسوله إلى حسن ثم ومن وعبده بعد وكفى جنة رب البرية حسن الوضوء و ص ل ا ة ركعتين بعده روى ا ل إ م ا م مسلم في صحيحه من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أ ن ه قال ما من مسلم ي ت و ض أ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبل عليهما بقلبه أ ي مخلصا لله عز وجل غير مراء لا يريد ثناء ولا س م ع ة من العباد قال مقبل عليهما بقلبه ووجهه بخشوع و إ ق ب ا ل وحضور قلب قال إ ل ا وجبت له ا ل ج ن ة طريق سهل ميسر والباب مفتوح لكل أ ح د يريد أ ن يلج إ ل ى جنات النعيم أ ن يقوم بهذه ا ل ع ب ا د ة ا ل ع ظ ي م ة و أ ن يسلك هذا السبيل والطريق أ ن يحسن وضوءه ثم أ ن يصلي ركعتين مقبل على الله بقلبه ووجهه قال إ ل ا وجبت له ا ل ج ن ة ومن ا ل أ س ب ا ب ا ل ش ر ع ي ة ا ل م و ص ل ة إ ل ى ج ن ة رب ا ل ب ر ي ة سبب عظيم ميسر ق ر ا ء ة آ ي ة الكرسي بعد الصلوات المكتوبات جاء في سنن النسائي بسند صحيح من قوله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام قال من ق ر أ آ ي ة الكرسي دبر كل ص ل ا ة م ك ت و ب ة أ ي بعد ا ل ص ل ا ة ا ل م ك ت و ب ة قال من ق ر أ آ ي ة الكرسي دبر كل ص ل ا ة م ك ت و ب ة لم يمنعه من دخول ا ل ج ن ة إ ل ا أ ن يموت ومن أ س ب ا ب ومن ا ل أ س ب ا ب ا ل ش ر ع ي ة ا ل م و ص ل ة إ ل ى ج ن ة رب ا ل ب ر ي ة إ م ا ط ة ا ل أ ذ ى عن الطريق ديننا دين ا ل أ خ ل ا ق والفضائل ديننا دين ا ل س م ا ح ة و ا ل ا ب ت س ا م ة ديننا دين بذل الخير ل ل آ خ ر ي ن سواء من المسلمين أ و من غير المسلمين كما قال رب الحق سبحانه وتعالى وقولوا للناس ح س ن ا ف ا م ا ط ة ا ل أ ذ ى عن الطريق تعد عباده من أ ج ل العبادات و ط ا ع ة من أ ج ل الطاعات التي يتقرب ا ل إ ن س ا ن بها إ ل ى خالقه جاء في صحيح ا ل إ م ا م مسلم من قوله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام قال مر رجل بغصن ش ج ر ة على ظهر طريق فقال والله والله لانحين هذا عن المسلمين لا يؤذيهم قال ف أ د خ ل ا ل ج ن ة بهذا السبب اليسير الذي عمله مخلصا لله تبارك وتعالى محتسبا ل ل أ ج ر منه جل في علاه مصدقا لكلام المعصوم صلى الله عليه وسلم شكر الله له و أ د خ ل ه ا ل ج ن ة بهذا العمل الذي يعد يسيرا ك م اللهم أخبر ب ذ ك ا ح ب ب ي ي ع ل الصلاة ا ا ل ل و س أنه جعل إ م اعز ة الأذى ن من الإيمان الطريق اللهم شعبة شعب ع ا ل إ س ل ا م والمسلمين اللهم ع ز ا ل إ س ل ا م والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين اللهم اغفر لنا ذنوبنا جدنا وهزلنا و خ ط أ ن ا وعمدنا وكل ذلك عندنا اللهم ارحم موتانا و م و ت المسلمين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وعنونا في ك ل م ب ت ل ا يا رب ا ل ع ا ل م ي ن ا لما ل ه ج ع ل هذا ا ل ب ل د آمنا مطمئنا سخاء ا ل ر خ ا ء و س ا ئ ر بلاد المسلمين من أ ر ا د ن ا يا ر ب ي ب س وترضى ء فاجعل كيده وترضى وترضى و ت ر ل ى و ت ر ل ى وترضى و ت ر ا ى و ت ر ا ل وترضى وترضى وترضى وترضى وترضى و ا ر ض ى وترضى و ت ل ض ى وترضى و ت ر ن ا وترضى و ت ن ا في من خافك و ا ت ق ا ك يا حي يا قيوم اللهم سلط الظالمين على الظالمين ونجنا والمسلمين من بين أ ي د ي ه م سالمين اللهم أ ص ل ح شبابنا ردهم إ ل ى دينك ردا جميلا يا ذا الجلال و ا ل إ ك ر ا م وقوموا إ ل ى صلاتكم يرحمكم الله